ورسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَعَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَو كَانَ مِنْ عيذِ غَيْرِ الللَ وَجَدُ فيِي إخْتِلَ فَن كَثَ وَإِذاَا جَ أَوْمْ أَمرُم مِنَ الأأَمْن أَوخَوْْف أَوب وَلَ رَدُّوه إ رَسُولِ وَإِلَّعُأَمرِ مِنم عَالمَهُ الذيينَ يَسْتَ بِطُونَ عَمَهُ الذيينَ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 كُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ الله كان على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم <تصفيق> وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق قائمين بالقصد آمين اللهم آمين <تصفيق> علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ورشدا برحمتك يا أرحمة الرحمن إخواني وأخواتي قال ابن سينة مرة الفطانة البتراء أضر من الجهل الفطانة البتراء أضر من الجهل وهذا كما يقال نصف طبيب هلاك الأبدان ونصف عالم هلاك الأديان ولعل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من كذا وكذا بابا لم يقل فتتعلم مسألة من مسائل العلم إنما قال بابا يحصل لك بعلمه الوقوف على تصور جامع لجماع مسائله وجريها على القاعدة حين تجري وما يحسن استثناءه من هذا الجري حين يحسن وهذا لا يتأتى ولا يتهيأ إلا بالوقوف على الباب جملة وتفصيلا لا على مسألة من المسائل يلاحظ إخواني وخواتي وقد رخصت الكلمة جدا في عصر التواصل العظيم وكثرة المنابر للقول والكلام للقول والكلام أن أنفارا من الناس ونسأل الله أن يكونوا أنفارا لا أكثر من هذا أنفارا من الناس يعقون مسيرة التفخيه الحقيقي الذي يدعو إلى التراحم وإلى التآلف وإلى التمازج والتعارف وإلى التيسير والتسامح والتغافر يعقون هذه المسيرة لا يحبونها يشوشون عليها فإذا ذهبت تضرب نماذج وأمثالا أي أمثلة ليسر الدين وسماحة الشر من عمل خير هذه الأمة بعد نبيها أعني أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين جبهوك وشغبوا في وجهك وجعجعوا بالقول لا اجتهاد مع النص لا في مورد النص كيف يسوق لعمر وغير عمر أن يجتهد والنص واضح وهذا الكلام الذي يشغبون به ويجلبون أيها الإخوة إنما يروج ويسوق على أمثالهم من العامة هذا قول العامة، هذا فهم العوام الذين لاختصاص لهم بدرك المعاني الشرعية ولا بفهم القواعد قواعد الفهم والاستنبار العنبي لا يعرف هذا والمختص في فن عامي في غيره أيًا, ب... أيًا بلغت مرتبته في الاختصاص أيًا بلغت مرتبته في الاختصاص فمؤرخ عظيم أيها الإخوة لا يدري ما الشريعة ولا ما قواعد تفسير النصوص واستثمار الأحكام من مظانها ومواردها عامي هنا معنى مؤرخ عظيم فيلسوف كبير مهندس بارع طبيب حاذق أيها الإخوة شاعر أديب مفلق مبين لا بأس لكنه عامي هنا ليس هذا عشك فدرج كما يقال ليس هذا مجال اختصاصك لماذا تتكلم فيما لا تحسن حتى الذين يعنون بما يعرف الآن بالثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي مثقف مسلم مفكر إسلامي مفكر, مفكر لا يقرأ كتاب الله على وجهه مفكر لا يحسن يعرب آية من كتاب الله مفكر إسلامي كبير أيها الإخوة لا يدري شيئاً من الأصول أصول فقه آه. إلا ما يدريها أيضاً العوام من أمثاله عوام كلمات تاكد عن ناسق منسوخ العام والخاص والمطلق والمقيد يدريها العوام من أشباهه لا يجوز نسأل الله تبارك وتعالى كما كانت دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرحمنا بألا نتكلف ما لا يعنينا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فكم ذا رأينا ونرى ولا نزال نرى من يشغبون بهذه الجمله التي ما لهم بها من علم الا ما كان من اوه من اوهام العوام وتظنياتهم الاجتهاد مع النص هل تفهم ما هو النص وقد راينا مفكرين عربا كبارا اساتذه مبرزين في الجامعات لا نحب أن نسيء إلى أحد بذكر اسمه ايها الاخوه لكنهم ليسوا من اهل اختصاص في علوم الشرع في علوم الشرع لكنهم مفكرون اسلاميون ويدرِّسون دراسات إسلامية يعني هو أستاذ للدراسات الإسلامية وهذا فرعو المستحدث دراسات إسلامية يعني أيه دراسات إسلامية؟ ثقافة إسلامية ثقافة أيضاً يكتب فيها صحفي يكتب فيها إيه؟ مقدم برامج في التلفزيون ثقافة إسلامية ليست علماً على أصوله ليست علماً من مصادره وفي مهائعه وبسننه أو على سننه أبداً أيها الإخوة أستاذ بروفوسور أه؟ للدراسات الإسلامية يفهم هذه الكلمة لم يكلف نفسه كما نقول بالعمية لم يكلف خاطره أن يعود إلى كتاب من كتب الأصول الموسعة ليفهم ما معنى هذه الجملة ما معنى هذه القاعدة لا اجتهاد في مورد النص لا اجتهاد مع النص حتى لا يتهم أكابر هذه الأمة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وصلى الله على رسوله وآله وسلم تسليما كثيرا حتى لا يتهمهم بأنهم تسوروا على حما النص وقدموا بين يدي الله ورسوله ايها الاخوه وشطبوا الاحكام واعموا العقل مقابل النص ابطالا للنص واحدارا له هذه احدى الكبر أن يتهم الصحابه بهذا هذه احدى الكبر يمكن أن تقول اجتهد صاحبهم فاخطا لانه ليس معصوما نعم اجتهد أما أنه يعود بالنقد والتهديم والابطال على الاحكام القطعيه النصيه المنصوصه في كتاب الله وسنه رسوله أي مثبة منها؟ مستحيل مستحيل أن يفعل هذا عالم تقي فطلاً أن يكون صاحبا جليلاً كعمر وأبي بكر وعثمان وعلي الأربع وغير هؤلاء من المستحيل من أظهر المحالات أيها الإخوة أما أنه يجتهد فيخطئ نعم هذا سبيل الإجتهاد يصيب مرات ويخطئ مرة ممكن ومرات أيضاً يخطئ لا بأس أيها الإخوة ولذلك نحب أن نضع النقاط على الحروف هذه الخطبة فيها شيء من التخصص فاحتملونا أيها الإخوة لأجل ربما الغرض الذي بعث عليها لأجل الغرض الذي بعث على إنشائها فقط نحب أن يفهم هؤلاء وأمثالهم إن صدقت نواياهم أن المسألة ليست كما تصوروها ما هكذا تورد يا سعد الإبل ما هكذا تورد يا سعد الإبل أول ما نبدأ بها أيها الإخوة أن كلمة النص في اصطلاح العلماء أهل الاختصاص وأعني الفقهاء وعلماء أصول فقه تُطلق بإزاء معنيين حيث نقول نص والنصوص الشرعية وتضافرت نصوص الشرع على كذا وكذا وقضت نصوص الشارع بكذا وكذا إلى آخره كلمة نص تُطلق بإزاء معنيين المعنى الأول أيها الإخوة كل ما دل على الأحكام من الكتاب والسنة كل ايام كتاب الله دلت على حكم الاحكام كل حديث ثابت عن رسول الله ايوه الاخ مقبول يعني صحيح او حسن لانه لا يقبل في الفقه الا المقبول صحيح او حسن دل على حكم الاحكام يسمى نصا هذا الذي تفهم العوام يقول لك نص, نص يعني؟ يعني قال قال الرسول صحيح هذا الاصطلاح موجود ويستخدمه ايه الفقهاء بالذات قال قال الله قال رسول الله هذا نص يدل على احكام يدل على الاحكام لكن ايا كانت دلالته أو دلالته الدلاله مثلثه يقال دلاله دلاله دولاله على كل لكن دولاله سيد اه لفظ المثلث هذا كما يقال ايا كانت دلالته أو دلالته ما معنى ايا كانت دلالته هناك أيها الاخوه مراتب للدلاله مراتب للدلاله النص قد يدل على المعنى أيها الإخوة بطريقه قطعيه فهذا يُسمَّى عند الجمهور الآن وهذا اصطلاح عصولي النص آه. إذن النص يطلق بمعنى ماذا؟ الدليل والنص يُطلق بمعنى إيه؟ رُتبة خاصة من رُتب الدلالة إذن النصوص بالمعنى الأول يعني قال الله قال الرسول آيات الأحكام أحاديث الأحكام هذه كلها نصوص بالمعنى الفقه العام الذي تفهمه العامة والدارسون في الدراسات الإسلامية والمفكرون الإسلاميون يفهمون هذا ولكن النص إيه؟ هذا هو النص لكن دلالته تختلف فقد يدل بطريق الظاهر وقد يدل بطريق التأويل وقد يدل بطريق النص وهذه طريقة الجمهور طريقة الحنابل والشافعي والمالكية أقوى مراتب الدلالة النص يتلوها الظاهر ما معنى الظاهر عند الجمهور الظاهر هو الذي يدل بنفسه على معنى راجح لكنه لا يمنع احتمال المرجوح موجود المعنى المرجوح موجود يعني مثلا اذا قال رسول الله واعذروا لي اعذروني لو حب انا اضرب الامثله يصبح درسا في اصول الفقه ويصبح صعبا لكن فقط للتوضيح وساكف عن ضرب الامثله في هذا الخصوص لانه هذا يصبح كما قلت محاضره في الاصول لا تناسب خطبه جمعيه يعني إذا قال رسول الله صلى الله من لحوم الابل توضؤوا من لحوم الابل فهذا الظاهر ليس نصا انتبهوا هذا هذا لا يدل على معنى واحد بغير احتمال اخر لا لا لا. يدل على معنى راجح وهو الوضوء الشريعي الذي هو أي شرط الصلاة الذي هو شرط الصلاة والطواف هذا هو لكن هذا راجح وهناك معنى مرجوح أن يدل على ماذا على غسل اليدين فقط يسمى هذا وضوءاً ومن السنة الوضوء قبل الطعام وبعده ما مع الوضوء هنا غسل اليدين فإذا قول النبي عليه السلام توضأ من لحم الإبل ظاهر في الوضوء الشريعي ومؤول في غسل اليدين إذن مرتبة الظاهر مرتبة المؤول إيش المؤول؟ ما يقابل الظاهر وهو معنى مرجوح أيها الإخوة إيه؟ المعنى الظاهر الراجح على كل حال لا نطول بهذا إذن هذه المراتب عند الجمهور عند الجمهور النص النص ما دل بنفسه على معنى واحد لا يحتمل غيره لذلك أعلى مراتب القطعية في الاستدلال ما هي النص أن يدل النص بطريقة ماذا؟ النص أن يدل النص إلى آية أو الحديث لكن بطريقة ماذا؟ مش الظاهر أو المؤول بطريقة النص فهذا اصطلاح خاص للنص عند الجمهور هذه طريقة الجمهور لكن طريقة الأحناف أكثر تفصيلاً وبحسب الظهر هي أمتاً وأكثر تقعيداً قالوا هناك الظاهر وهناك النص وهناك المفسر وهناك المحكم أربع مراتب عند الأحناف عند الساذة الحنفية أربع مراتب الظاهر والنص ضعيفتان عكس الجمهور بعد ذلك المفسسر والمحكم وأقوى المراتباً المحكم المحكم والمفسسر إلى حد ما يعادلان لدى الجمهور ماذا؟ مرتبة النص مرتبة النص هناك ها. ويقابل هذه المراتب أربع مراتب في الخفاء اربع مراتب في الخفاء اذا أربع مراتب في الظهور وأربع مراتب في الخفاء هكذا إذن النص يُطلق أيها الأخوة على أدلة الإحكام من كتاب وسنة أيًّا كانت دلالتها بطريق الظاهر أو بطريق النص أو بطريق التأويل أو بالطرق العربة عند إيه؟ عند, السادة الحنفية. عند السادة الحنفية والنص يُطلق أيها الأخوة والأخوات على مرتبة خاصة على مرتبة خاصة من مراتب الدلالة هذا هو الإصطلاح الآخر الثاني للنص وقد فهمنا قبيل قليل أن النص عند الحنفية ليس كهو عند إيه؟ عند الجمهور لا ما يقابل النص عند الجمهور أقوى مراتب الدلالة أيها الإخوة يورث هو إيه؟ القطعية وبطريق القطع آه. بطريق القطع آه. هذه المرتبة وهي أقوى المراتب يقابلها يعادلها, عفواً يعادلها تقريبا مرتبة ماذا؟ المفسر وبالذات المحكم أقوى المراتب عند الحنفية المحكم هذا هو النص فإذا سمعتم أو قرأتم، أيها الإخوة جملة لجتهاد في مورد النص، هذا هو النص المراد مش معناها إذا قال الله في آية قرآنية لا كلام نأخذ بظاهرها، لا تستطيع لا تستطيع مهما كنت لوذعياً وعبقرياً ومفتوحاً عليك تعرف لماذا؟ لاسباب كثيرة هي الذي لأجلها لم يستطع الصحابة أن يتفقوا واختلفوا في مئات المسائل إن لم يكن في ألاف المسائل ها؟ واختلفوا أيام رسول الله وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ما رأيكم؟ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكْ لأنه يريد لهذه الشريعة أيها الإخوة أن تتعدد شعوبها وسبولها وأن تُبعج طرائقها ها؟ ومهائعها أي سبولها حتى تُصبح يسير على الناس فيما يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه جلس مرةً مع العالم الجليل أحد الفقهاء السبعة أحد الفقهاء المدينة السبعة القاسم جلس معه مع هذا الرجل في تناقشان فكان كلما أتى الفقه الجليل بدليل في مسألة عارضه عمر بن عبد العزيز بدليل آخر دليل نقلي حتى اشتد عليه ذلك على القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ايه اشتد عليه ذلك وتبين في وجهه فقال عمر بن عبد العزيز لا تفعل فما أحب أن يكون لي باختلافهم حمر النعم جميل جدا أنهم اختلفوا جميل جداً أن الصحابة اختلفوا لأنهم لما اختلفوا اتسع الأمر اتسع الأمر على الأمة هذا لا يناسب ربما زماناً لا يناسب حالا لا يناسب مكاناً لا ينسب شخصاً أه؟ لكن يناسب إيه؟ آخرين وهكذا هذا من يسر الشريعة والشريعة موضوعة، أيها الأخوة، وبطريقة وضعها تبارك وتعالى وضعها أه؟ معظم الفروع، كما قال الشاطبي الشاطبي قال في, عفوا في الموافقات قال معظم الفروع، أيها الأخوة، يدخلها ماذا؟ النظر والإجتهاد ليست قطعية معظم الفروع، العمليات الفقه يعني أترك العقيدة ومعاكد الأخلاق الفقه الحلال والحرام وجائز ومكروه ومندوب معظمها يدخلها الإجتهاد قابلة للنظر الشارع الحكيم أوردها هذا الإيراد عن تقصد، أيها الأخوة لكي يتسع الأمر على الأمة لكي يتسع الأمر على الأمة أيها الإخوة، ليحذر مرؤن حين يتلفظ خاصة في حق الكبار خاصة فينا أحسنوا في يعني الصحابة الكبار أحسنوا حين يجتهدوه ومسّع الأمة فيأتيك رجل لا يعرف فعلاً قوعه من يقول والعياذ بالله في حقهم كذا وكذا وكذا وكيت وكيت وقد صادموا النصوص وكأنهم أعداء لله ورسوله ما هذا يا أخي؟ ما هذا؟ هذا جزاء المُحسنين من الجاهلين والسبب هو الجاهل أنك تتكلم فيما لا تُحسن أو أن في قلبك ضغنا في قلبك أيه؟ أن في قلبك ضغناً تريد له أن يتنفس بأدنى سبب ولا سبب وينهى الأدنى هذا؟ ما في سبب الأصله إذا كانت حسنات التي أدلُّ بها تعد ذنوباً فقل لي كيف أعتذره؟ هذه من حسنات الصحابة أنهم اجتهدوا هذا الاجتهاد المُقعد الوسيع المؤصل الذي علَّمُوا من أتى بعدهم من الأِمَّ جميعاً طرائق الاجتهاد كيف يكون الاجتهاد هم الذين علمونا هم الذين علمونا طيب يا اخوان لكي اوضح الان ونبدا نمثل على اجتهاداتهم ونخرجها نريد أن نخرج هذه الاجتهادات كيف كيف هذا؟ كيف تخرج اجتهاد عمر في منع مثلا اي سهم المؤلفه قلوبهم كيف تخرج اجتهاد عمر في تعليق حد السرقه واشياء أخرى بالعشرات وكيف نخرج اختلافات الصحابة في عشرات كما قلت بل لم يكن الاف المسائل إذا كان عبد المسعود وحده اختلف مع عمر يقال في أكثر من مئة مسألة هذان فقيهان من أجلة من جلة فقهاء الصحابة وعلى فكرة عبد المسعود كعمر من فقهاء الرأي من الصحابة فقهاء الرأي أيها الأخوة من الصحابة تعلموا منهم أربعة نجوم فقهاء الرأي الذين كانوا يستخدمون العقل بس العقل ماذا؟ العقل المشترع يعني المتشرع مش الذي يتملص من ضوابط الشريعة لكنه فيلسوف شريعة أيضا ليس عقل جاهل، عقل إنسان أمي أو شبه أمي حتى من طلاب العلمي يوم بعضهم شبه أميين في دكاثر في الفقه والوصول شبه أميين وينتقد على الكبار لا يا أخي هذا عقل أجل هذه الأمة ألك هذه الأمة قلباً وعقلاً أيها الإخوة أصحاب الزكانة والفطانة فعلاً والفتوح الإلهية فهذا عقل فعلا عقل فيلسوف في الشريعة يعرف مراميها وأغراضها ومقاصدها ويخط بروحها فعلاً فلسفة حقيقية للتشريع فلسفة حقيقية لكن فلسفة شرعية مش فلسفة أرسطية شكلية فورمال سورية لا فلسفة شرعية حقيقية تفي بأغراض التطور أيها الإخوة وتجاري التبدل والاختلاف ومنسوخية عوائد وأعراف وأحوال وشروط الناس أيضاً هذه طريقة هذه لا أصحابها ولها أربابها لا أصحابها ولها أربابها لكي نوضح لابد أن نقدم بمقدمة أيها الإخوة. القواعد التي تُستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عموماً نوعاً قواعد لغوية وقواعد شرعية قواعد الشرعية أيها الأخوة مثل إيه؟ ما يتعلق بمعرفة الناس والمنسوخ هذه قواعدها علاقة أبداً بالأوضاع الشرعية بالأوضاع النصوص الشرعية من حيث كونها شرعاً حيث كونها نصوصاً شرعية إلهية ونبوية من تقدم من تأخر إيش كان آخر الأمرين من رسول الله هذا كله إيه؟ محكوم بقواعد شرعية التعرض والترجيح نص مع نص تعارضة أحياناً يكون النسخ إحدى وسائل. إحدى وسائل الترجيح بيننا نقول هذا نسخ هذا منسوق هكذا مثلاً حتى معرفته رتب تصرف النبي شخصيات النبي كما يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرة كما نقول هل هذا تصرف بالإمامة أو تصرف بالفتوى أو التبليغ أو تصرف بالقضاء أو تصرف إيه متجرد تجرد فيه عن الإرشاد بلغة ابن او أو الأخيري ابن عشور جعل المراتب على ما أذكر ثنتي عشرة مرتبة حين جعلها القرافي وغيره وأربع مراتب ابن عشور أوفى بها على ثنتي عشرة مرتبة هذا أيضا من القواعد الشرعية في نظري هذه يعد من القواعد الشرعية لكن هناك ما ما هو منتمي إلى دائرة أخرى القواعد اللغوية القواعد اللغوية لذلك التمهُّر والتمرُّص في معرفة لغة العرب وأوضاع هذه اللغة وقوانين البيان العربة أيها الأخوة مهمٌّ جداً إيه الغاية للمُجتهد لكل مُجتهد في شرع الله تبارك وتعالى ولكيُّ يُبسِّط لكم لأنّ طالباً ربما شدة من العلم حروفاً قد ينصُعب عليه هذا طالب العلم، وليس العالم طبعا طيب، يقول لك يُقسِّمون إيه الألفاظ إلى حقيقة ومجاز وكلاً أي ويقسمون كلا إلى صريح وكناية وبعدين في تقسيم إلى عام وخاص ومشترك وجمع منكر عند الحنفية ما فهمناش أه؟ وتقسيم قبل قيل قلت أنت إيه؟ هناك الظاهر والنص وهناك المفسر والمحكم أه؟ هناك الخفي والمجمل هناك المتشابه إلى أخير ما هذا مسألة سهلة سنبسطها لكم أه؟ أيها الإخوة ما معنى الدلالة الدلالة هي كون الشيء بحيث يدل على غيره يقود إلى غيره هذا هو الدلالة. وهذا معنى الدليل آه. لينك تو يعني وصل إلى هذا هو الدليل وصلة الدلالة نوع من إيمال الاتصال من الوصلة دلالة هي كون الشيء على هيئة آه؟ بحيث يدل يقود إلى غيره طيب والكلام الآن في, ماذا؟ في دلالة ماذا؟ الألفاظ قال الله قال الرسول آية حديث كيف يدل اللفظ على المعنى على الحكم الشريعي من حلال، من حرام، من وجوب، من ند من إباحة إلى خليل كيف يدل؟ شوف هذا حين تتمرّس فيه تعلم مدى عبقرية هذه الأمة ربما العلم الذي أظهر عبقرية أمة محمد أكثر من غيره هو علم أصول الفقه علم أصول الفقه أنا قرأت قبل سنين رسالة لعالم ما شاء الله مبرّز في هذا الفن من ليبيا الحبيبة اسمه الدكتور محمد يونس وهو الآن أستاذ في الإمارات برك الله فيه هذه الرسالة كتبها في بريطانيا في جامعة ليدز وأخذت الأولى على المملكة في سنتها في تلك السنة الأولى على المملكة البريطانية المتحدة أرسالة وهي في ماذا؟ ها؟ هي في التداولية لكن الرجل اعتمد على, اعتمد على علم أصول الفقه الإسلامي وإذا بهذا العلم قد سبق وبز وفاق كل ما توصي إليه العقل الغربي إلى اليوم دقة عجيبة عبقرية تقرأ هذا تقول سبحان من فتى عليهم بهذا طبعاً وهي جهود متراكمة ومتراكبة عبر القرون عبر القرون نعم فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن هذا العلم وتقعيده وبعجه جزاء شاكر اللهم أمين طيب إذن يا إخواني هناك اللفظ وهناك المعنى أول شيء ماذا كانت تفعل العرب؟ يضعون اللفظ على المعنى نحن نقول وضعه له والأفصح له الأفصح عليه اللفظ يوضع على كما نقول وضع الشيء على الشيء لكن سادة السلام يقول وضعه لي لا الأفصح على هنا معاني تمت معاني تجول في الخواطر والأخلدة والأفئدة فيأتون باللفظ يضعونه على هذا. يعني بإزاء هذا المعنى هذا أول وضع هذا أول وضع صحيح؟ طبيعي طبيعي لكن هذا بالتوفيق بالتوقيف هذه مسائل في فقه اللغة في فلسفة اللغة الأصولون لم يبحثوها كثيرا. وبعضهم بحثها تفضل من باب الفضول فضول العلم لا أصول العلم هذا أول وضع وبهذا الاعتبار لدينا اللفظ الخاص واللفظ العام واللفظ المشترك كما قلنا لن, لن نضيع الوقت بضرب الأمثلة بعد ذلك أيها الإخوة بعد أن يضعوا اللفظ على المعنى يأتي الاستعمال قد يُستعمل اللفظ في معناه الحقيقي الأول الرئيس الذي وضع عليه فإن كان كذلك فهو الحقيقة هو الحقيقة حين نقول أسد ونريد به هذا الحيوان المفترس السبع أيها الأخوة هذا يكون استعمالاً إيه؟ حقيقياً هذا استعمال إيه؟ اللافض في حقيقته اللوفي اللين. هذا هو الأسد هذا حقيقة وإن استعمل لمعنى آخر لارتباط بين المعنيين وثمت قرينة فهو ماذا المجاز آه؟ آه؟ نقول جاء, إيه؟ جاء أسد الله إيه حمزة آه؟ ها هذا حقيقه ولا مجاز؟ هذا مجاز. طب ليه اسد؟ الله هذا يعني يدل عليه حمزة؟ لماذا؟ لماذا النبي اعطى هذا اللقب؟ في علاقه بين الأسد استبعه هذا ها وبين ايه حمزه؟ الشجاعه، الشده، الاقدام كذلك؟ هذا هو. لكن هذا أسد الله، هذا كاسد الغابه. <تصفيق> وياكل لحسابي، هذا يقاتل وجهد ايه لحساب الله تبارك وتعالى على كل حد. اذا في المرتبة الثانية نأتي إلى ماذا؟ الاستعمال إذا استعبلنا اللفظ الموضوع للمعنى في معنى الأول الرئيس فهو استعمال على ماذا؟ في الحقيقة وعلى الحقيقة وإلا فهو المجاز كل كلُّما الحقيقة والمجاز كل منهما قد يأتي صراحةً وقد يأتي ماذا؟ كنايةً ممكن يكون صريح أو غير صريح فصرعنا أربعة أقسام هنا انتهينا منه وهذا كلُّ يعتور ماذا؟ يحتوي الالفاظ الشرعيه وسنضرب امثله ربما حتى لضاح هذا المقام حتى تفهموا هذا بشكل جميل وجيد يعني الله تبارك وتعالى أيها الاخوه حين تكلم في آيات المواريث تكلم في ايات المواريث طيب تكلم في أشياء وسكت عن أشياء من ضمن المسائل المسكوت عنها احكام الجد هذه صدعت ادمغه العلماء ولحد الان فيها خلافات احكام الجد والجد الصحيح والجد الفاسد من قبل ام ومن قبل اب قصه طويله لكن على كل حال الجد يورث عنده نصيب من التركة فإن كان لدينا في مسألة فقهية مسألة بيراثية فرضية جد أيها الإخوة وإخوة يعني مات رجل وترك إخوة له وترك ماذا جده أبو ميت متوفى لكن الجد موجود انتبهوا الآن هل هذا الجد يحجب الإخوة حجب حرمان فلا ينالون شيئا من التركة أيها الأخوة، معه كما يحجبهم في حال وجوده لو وجد من؟ الأب الأب لو كان موجود، الأخوة ما بيأخذوا حاجة فهمت علي؟ طبعاً معروف هذا، أكل حباً بذئ الميراث الأب لو كان موجود، الأخوة لا يأخذون شيئاً ما فيه خلاص فالأب يحجب بالاتفاق لكن حجب حرمان، مش حجب نقصان، حجب حرمان بالكامل لا يأخذونه شيئاً لكن الجد هل يحجبهم أو لا يحجبهم؟ الامام علي عليه السلام ها؟ وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود قالوا لا الجد لا يحجب الإخوة ولكن يقاسمونه ويقاسمهم شركة لكن التقسيم برضو فيه خلاف وقصة برضو تصدّع الرسم قصة أخرى الآخرون أيها الإخوة أبو بكر الصديق وهم الجماهير أبو بكر الصديق وأبن عمر وأبن عباس وعائشة وحذيفة بن اليمان ومعالي بن جبل وعبي إبن كعب وغيرهم وغيرهم وغيرهم قالوا يحجبهم كالأب ولا يأخذون شيئا. طب لماذا؟ انتبهوا نقول لهؤلاء الذين أي كما قلت يتسوّرون على حمى أصحاب رسول الله ولا في مورد النص تفضّل، اختلفوا هنا في هذه المسألة على ماذا استندوا؟ على أهوائهم؟ على أميالهم النفسانية؟ على مصالحهم الذاتية؟ أبداً أبداً استندوا إلى مسألة لها علاقة بالدلالة اللغوية ليس بالدلالة الشرعية بالدلالة اللغوية ما هي؟ وهي هل يسمى, الأب؟ عفواً هل يسمى الجد أباً؟ حقيقة أو مجازاً؟ ها؟ قطعتم الآن الصعابة قتلوا في هذا مسألة ليست قطعية قد يكون العرب حين وضعوا لفظ الأب منذ البداية وضعاً أولياً وضعوه بإذا الجد الأب الصلبي قال لي أنت ممكن هذا أبه هذا أب أيضاً منذ البداية وقال يكونون وضعوا بإزاء الأب الصلبي الذي أنت إيه ابنه لصلبه ثم توسعوا فيه على سبيل ماذا المجاز بعد ذلك فسمّوا الجد أباً هذا ممكن وهذا ممكن يحتاج إلى تحقيق الصحابة اختلفوا وهناك آية, آية في كتاب الله تبارك وتعالى على الإنسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، ابن الكيم عليهم مصنع جمعين قال وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِهِ يُتفى ابن مين هو؟ ابن يعقوب، له إسرائيل في المشهور يعني قال اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق هو يعقوب يعقوب أبوك؟ فهمنا. طب إسحاق وإبراهيم فاختلفت هنا أنظار العلماء واختلفت اجتهادات الصحابة فمنهم من ذهب إلى أن الجد يسمى أبا على الحقيقة. أخذاً بظاهر هذه الآية قال الآية سمته أباً يوزب يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وجده ولا صحيح؟ هو أبه وأبي أبيه وإصحاق هذا جده المباشر أبو يعقوب وبعدين يعقوب واضح والإمام علي ومن معه مسعود وزيد بن ثابت العالم الفرض الجليل قالوا لا هذا على سبيل المجاز الجد يسمى, يسمى أباً على سبيل المجاز ما هي ما في حال تقريبا. هذه مسألة تحتمل، تحتمل هذا وتحتمل هذا لا تقول أخطأوا، لا تستطيع أن تخطئهم وإلا إلا إذا كنت أنت واضع اللغات وشهدت على وضعها من أول يومات قلت حين وضعوها قبل خمسة آلاف سنة ووضعوا لا، صاحب القطع في هذا شفتوا؟ هكذا لذلك لابد أن نتواضع إزاء اختلافات الصحابة ومن بعد إزاء اختلافات الأئمة أيضاً الأئمة تعلموا هذا من الصحابة مسائل الاجتهاد مسائل عسره ولحج ضيقه اه لذلك لابد أن يواجه ضيقها وحرجتها بسعه ماذا صدورنا حتى لا تتحرج حياتنا بعد ذلك نحن لكن يواجه هذا الضيق في مسائل الاجتهاد بحرائر الصدور يتحرج كل شيء ايها الاخوه تاخذوا الحياة لاعلى مع الدين ومع احكام الدين واجتهادات الدين ابدا وهي رحمه ما جعل عليكم في الدين من حرج طيب اذا هذه المرتب هذا الارتباط الثاني اول ارتباط لفظٌ يوضع على معنى الارتباط الثاني الاستعمال في الحقيقة او في غير الحقيقة علمجاز صريح أو كناعي الارتباط الثالث تأتي أنت الآن تأخذ هذا اللفظ أو التركيب وتريد أن تستبين دلالته على ما وضع عليه من معنى أو حكم كلي من معنى أو حكم كلي للأسف الألفاظ والتراكيب تتفاوت أيها الإخوة قوةً وضعفاً في ماذا؟ في وضوحها وخفائها أحياناً تكون واضحة جدا. لا تحتمل إلا معنى واحد وهذا الذي يسمى في عرف الجمهور بماذا؟ بالنص يقول دل نصاً شرع الله دل نصاً كتاب الله دل نصاً <تصفيق> على أن الآية سامية المحيض عدتها ماذا؟ ثلاثة أشهر هذا, ما هذا قطعي قال تعالى وَاللَّا إِيَّ اسْنَمَى الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّةُهُنَّ ثلاثة أشهر، انتهينا خلاص ثلاثة أشهر، ما في كلام لذلك هذه المسألة الإجماعية ومستند الإجماع فيها ماذا؟ النص في سورة النساء القصرة التي هي سورة الطلاق يعني يسموها سورة النساء القصرة القصيرة. نص هذا ما في كلام، لا تستطيع ثلاثة أشهر وأحد يقول له في مسائل عدد هذه وكذا والطلاق في خلافات كثيرة جدا. كثيرة جدا. لنعد إلى الوضع الأول نحن قلنا بالوضع الأول هناك العام، وهناك الخاص وهناك المشترك وهناك المشترك المشترك وضع وضعا متعددا ايها الاخوه اختصار المشترك وايش يعني باختصار المشترك هو لفظ لكن يدل على اكثر من معنى يدل على اكثر من معنى وحين وضع, وضع وضعا متعددا كلفظ العين احنا تقول عين اول ما يخطر في بالك العين الباصره لا، فهي عين أيضاً الجارية، عين ما يقول لك؟ فيها عين جارية في سورة رجاشية عين أيضاً هذه عين وهذه عين والذهب يسمى ماذا؟ إيه؟ عيناً نقته 400 عينًا ما عين يعني عين؟ ذهباً خالصاً. والعين لك عين سباي، شبيون، الجسوس، عين هالي <تصفيق> العدو ما هي معنى؟ الجسوس أيضاً العين هو الجسوس والعين هو الذي يكون من علية القوم يقول لك أعيان القوم الأعيان والذوات وأصحاب الهيئات الأعيان عين هذا عين وهذا عين وهذا عينها وه... بس الكلمه واحدة ؟ اللفظه واحدة والمعنى ماذا اي بسموها المشترك احنا بنسموه في اللفظ ولا في المعنى في اللفظ <تصفيق> لفظه واحدة اشتركت فيها معان جم اشتركت فيها معان جم واحد يقول لي اه اذا لفظ مثل هذه اتت او جاءت او في نص شرعي ستوجب ماذا اختلافا اكيد انه مشترك هذا ليس ايه خاصا او عاماً. هذا مشترك فقول الحق تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ عفواً ثلاثة قرؤ هذا مشترك لماذا؟ لأن العرب حين وضعت هذه اللفظة القرؤ وضعتها وضعاً متعدداً غير متحد بإزاء أكثر من معنى من معاني القرؤ كلمة قر الحيضة حيضة المرأ من معانيها الطهر حين تدخل المرأة من حيضتها من معانيها كما ذكر ذلك الإمام المقرئ الكبير الكوفي أبو عمر بن العلاء زبان الفترة بين الحيض والطهر اسمها قرأة هذه وذكر بعضهم لها إيه؟ معنى الرابعة هذا جهيد هذا كل اسمه القرأة فإذا قال الحق تبارك وتعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن عن ماذا تحدث الآية في البقرة؟ عن العدة ما راح ينطلق أيها الإخوة؟ تعتد آه. لكن إذا كانت إيه من, ذوات إيه؟ من ذوات القرون إذا كانت يا إسم المحيط فعدتها ماذا؟ ثلاثة أشهر إذا كانت لم تحض سواء لصغر السن على مذهب الجمهور أو للضهي في الطب آه. هناك بنات يعني يبلغ عمرها عشرين سنة أكثر شيء مسجل في الكتب الطبية 25 سنة أكثر شيء ممكن يبلغ عمر الفتاة 25 سنة ولم تأتيها الدورة إيه؟ الشهرية الطمث إمنوريا سمها الضهي العرب سموها الضهي ظاهرة إيه؟ الضهي ممكن و الله يقول لم يحضن حتى التي لم تحض إما لصغر سنها وإما إيه؟ لأنها مصابة بهذه العلة علة الضهي قال فعدتهن ثلاثة أشهر لا هذه من ذوات الأقراء يعني بضحيد وتدخر هذه معنى ذوات الأقراء مرة عادية بضحيد وتدخر ليس صغيرة و ليس لم تصل إلى السن اليأس لم تصل إلى السن اليأس المنبوز على كل حال فالله قال ذوات الأقراء عدة هن كديش ثلاثة قروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اختلف الصحابة فعمر وعلي وآخرون ابن معهم أيضاً وآخرون رضوان الله على الجميع قالوا ثلاثة قروء دعني ثلاثة حيض القر هو الحيضه القر هو ايه الحيضه واخرون أحد هؤلاء قالوا لا ثلاثه قرو يعني ثلاثه اطهار حتقول لي كيف كذا نقاش طويل ياخذ صفحات مطوله تصدع الراس وهين في ادله كذا وبعض الناس يستسل يقول عمر وعيب مسعود كلام فارج. كلام فارغ احترم نفسك كأنه ما شاء الله هو السيبوي يعرف اللغة أكثر منهم ما قال الله جل وجل ثلاثة قروع والمفروض أنه إيه؟ حسب قواعد تمييز العدد أيها الإخوة أن العدد يخالف ماذا؟ المعدود تأنيثاً وتذكيراً فلو كان قرء بمعنى حيضة لقال الله ثلاثة قروء لكنه لم يقال ليس ثلاثة قروء، قال ثلاثة إذن القرء بمعنى إيه؟ الطهر، ثلاثة أطهار لا هذه حُجَّة قوية في الظاهر لكن هناك ما يُردُّ به عليها المسألة أوسع من هيك واللغة وسيعة وكما قال أعتقد هو أبو عمر بن العلا قال لا يُحِيط باللغة العربية إلا, إيه؟ إلا رب الناس مستحيل إنسان يُحِيط باللغة العربية اللغة وسيعة لان قديمة ولو في عمر هذه اللغة يعني شوف علماء اللغة هنا الكبار العظام شوف الفلوس أبادي في القاموس جاء استدرك عليه الإمام الزبيدي مرتضعي الزبيدي في تاج العروس استدرك عليه أيها الإخوة يعني زهاء ثنتي عشرة ألف كلمة أو مادة، عفواً شيء غريب ثم بعد ذلك جاء أحمد فارس الشدياق أن صرام اللبناني الذي أسلم رحمة الله تعالى عليه وعلّف الجاسوس على القموس واستدرك على الإثنين جاء المُستجرق الهولندي الكبير راينهارت دوزي وعلّف تكملة المعاجم العربية واستدرك على كل ما كتب علماء نعيه في معجماتهم بثمان مجلدات ضخن موجودة هذه اللغة ضاعت عليكم هولندي شوف الجد هو الجده حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم وليوم سيدة كسر العرب في العصر الحديث للأسف الشديد آه. ونشاط هؤلاء علو همت هؤلاء آه. فلا يُحيط باللغة إلا إله إلا الله تبارك وتعالى من الصحاب لا تقول لي أنت هذه قاعدة بتعرف عمرك 9 سنين يعني ما عرفهاش علي وعمر مسعوث أهل اللغة ما جالش حتى في نحو صرف في سليقيه في سليقه كومبتنس ولست بنحوي يلوكه لسانه ولكن سليقي اقول فاعربه ها السليقه كانوا بعيد. عارفين لغه احسن منه تماما فاللغه تحتمل هذا وهذا اشياء كثيره على كل حال ما الذي اوجب اختلافهم هنا وطبعا وفي اثار هؤلاء الاصحاب المختلفين رضوان الله عليهم اختلف لعم ايه المتبوعون لليوم لليوم يعني ذوات الأقراء إعدتها بماذا؟ بالأطهار آه. بالأطهار والحمبلي كذلك أيها الإخوة والمالك كذلك الحنفي يقول لك لا الحيضات المثال بالحنفي طبعا حنفي الإمام علي وإبن سعود في الكوفة تأثروا كثيرا بمثال الإمام علي وإبن سعود معروف يعني أي مساء تجد فيها الإمام علي قولا والإبن سعود يغلب أن يكون إيه؟ قال بها السادة الحنفية عشان المكان خلافة علي كانت في الكوفة يا أخواني فهذا إيه خلاف أوجبه ماذا؟ أوجبه الاشتراك في اللفظ الاشتراك هذا في أول وضع والوضع الثاني كما قلنا اي حقيقه ومجاز والوضع الثالث يا اخواني كما قلنا تختلف الالفاظ والتراكيب في دلالتها على المعاني والاحكام قوه وضعف في ظهورها وخفائها في ظهورها وخفاياها احيانا تكون قوية جدا قطعيه كما قلنا ثلاثه اشهر واحيانا ايه تكون دون ذلك ودون هو دونه بحسن المراتب التي رتبوها بحسب المراتب التي رتبوها وهذا يعرض لاكثر النصوص الشرعيه موجود في الكتاب والسنه ما تقول ان الله قال الرسول معناها ايه المساله قطعية في فرق بين قطعيه الثبوت وقطعيه ماذا الدلاله كتاب الله كله قطعي لجهه ماذا لجهه ثبوته نحن لا نشك في حرف واحد من كتاب الله أبداً، كله ثابت بالنقل المتواتر بعض الناس يحاول أن يشغب على تواتريه في القرآن الكريم وقولك، المصاحف هو المصاحف هو والق... لا لا لا، القرآن أصلاً حفظه الرئيس بماذا؟ يقولك، يقول المصاحف في صنعان مش عارف يا رجل، يا رجل، أي كلام فرق هذا القرآن حفظه الرئيس ليس في المصاحف حفظه في, الصد... في الصدور ثم بعد ذلك في الصطور حفظه في المحاريب أمة تتلوم من أيام محمد صلى الله عن محمد وآل محمد والمصحيح تختمه ألوف المرات كل يوم في أنحاء العالم الإسلامي محفوظ حرفاً حرفاً ما بدنا مصح ما بهمنا محفوظ لا يمكن أن يضيع لذلك أشهر ألقاب أس أشهر أسماء الكتاب العزيز إيش اسمه إيش؟ القرآن الكل يعرفها قرآن قرآن يقول لك قرآن لماذا؟ لأنه يقرأ وبعد القرآن أشهر ألقاب هو الكتاب. ذلك الكتاب لانه ايه اشار حفظه اولا في الصدور وثانيا في السطور محفوظ في الصدور ثم في السطور وحفظه في الصدور اقوى من حفظه في السطور لحديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظانا طبعا الصرف طبعا بتقول يقظانا نائما ويقظانا ليه لا يغسله الماء شرع لماذا إلى أن محفوظيته الأولى العمد في في الصدور لا في السطور اسرائيل جاب الشيخ العلامه المقرئ الكبير محمود خير الحصري رحمة الله عليه وجزاه الله عن كتابي خير الجزاء المقرئ المجود اه خير له يجود القرآن صوتيا قال لا كانه شاف يعني شيء مستحدث لا, لا, لا صوتيا نجون سجل لا آه آه آه وبعد ذلك اكتشفت الامه أن اسرائيل طبعت بضع آلاف من المصحف الشريف وفيها تحريفات في مواضع يظنون هذا يسوق على الأمة كيف يسوق؟ مستحيل أصغر حافظ الكتاب ليقول لك هذا خطأ خطأ في الهمزة هنا خطأ في النقطة هنا خطأ فيها مباشرة أنه يحفظه يحفظ كما يحفظ اسمه أكثر من اسمه يتعبّد به تبارك وتعالى وإن أخطأ هو صحّحه ألف حافظ وعليس كذلك؟ فقيل للشيخ الحصري يا شيخ شا. فبعدها بارك الله فيه خار الله له وسجل القرآن مجودا بصوته وهي أول نسخة صوتية قام بها الشيخ محمود خير الحصة جزاه الله خير الجزاء له فضل الصبق أول واحد على خلفية التحريف إسرائيل لماذا؟ للمصحف الشريف ثم جمعت تلكم أيها النسخ وأحريقات في كل بلدة كانت فيها أعتقدم حتى أيامها في الكويت وصلت لكويت وغير لكويت على كل حال نعود إلى, إيه؟ إلى ما كنا فيه أخيراً يا إخواني الارتباض الرابع والاخير بين الألفاظ والمعاني شفتوا كيف الأصوليين ر هذا الترتيب المعقول الذكي الفلسفي على أربع مراتب ترتيب الأخير أيها الأخوة نأتي لنستخرج الاحكام والمعاني من الألفاظ والتراكيب بأنواع من الدلالات هذه الدلالات تدل على ماذا أيها الأخوة نستدل بها على مالا على المعنى الذي ذهب إليه صاحب النص ما أراد الله و ما الرسول عليه السلام بهذا النص بهذا القول لكن أيها الإخوة أيضا هنا تتعدد المراتب لماذا؟ لأن هناك دلالة العبارة هذه أقوى طرق الاستذلال بالعبارة وهناك دلالة ماذا؟ الإشارة وهناك دلالة الدلالة وهناك دلالة الاقتضار فهفظوها أربع أربعة عنواع أربع دلالات دلالة بالعبارة بالإشارة بالدلاله بالاقتضاء دلاله بالاقتضاء لما الله يقول حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه حرمت عليكم امهاتكم في دلاله اقتضاء هنا حرمت علي امي اطلع فيها اشوفها اقبل ايدها ان ابرها ان كذا لا لا لا حرمت عليكم امهاتكم يعني حرم عليكم نكاح امهاتكم في شيء محذوف هنا لابد ايه لابد ان يقدر حتماً هذا تمثيل بسيط لدلاله ماذا الاقتضاء حرمت عليكم أمهاتكم. عموما الاعيان لا تحرم بذاتها الاعيان يعني لا يلحقها تحريم ولا ما صحيح ها يلحق ايه أفعال تتعلق ايه بالأعيان. ترد على الاعيان ذات الاقتضاء محلنا نشوف هذه اربع رتب يا اخواني واربع طرائق بين بها الساده علماء أصول الفقه جزاهم الله خير الجزاء الوان وصنوف ارتباط الالفاظ ماذا بالمعنى فبالوضع الاول عندك تقسيمات ووضع الثاني ووضع الثالث ووضع الرابع قصة طويلة كل هذا منتظم أيها الأخوة يعني ينظمه أو ينتظمه ما يعرف بالقواعد اللغوية يعني مبحث الدلالات عندما نقول قواعد لغوية هو مبحث ماذا؟ الدلالات وهناك القواعد الشرعية وهناك القواعد الشرعية نأتي الآن, نأت الآن إلى ضرب الأمثلة وهي كثيرة جدا. مثلاً وهذا مثال ذكرناه قبل بضع سنين أيضاً اختلف زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عنهم أجمعين مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وطبعاً ابن عباس هو تلميذ ماذا؟ زيد بن ثابت زيد كان أساً وكان أستاذاً له علمه بالذات علم المواريث علم الفراء أفرادكم ماذا النبي قال؟ أفرادكم زيد أعلم الصحابة بعلم الميراث زيد بن ثابت فتح إلهي سبحان الله وهو رجل القرآن هو رجل إيه؟ كتاب الله تبارك وتعالى طيب الله قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فلأمه الثلث. اختلف زيد بن عباس الله يقول فلأمه الثلث ظاهر الآية يا إخواني وإخواتي الثلث من كل التركة ولا من باقي التركة من كل التركة الله قال فلأمه الثلث هكذا يعطيها إيه؟ نصيبة يقول فلأمه الثلث زيد بن ثابت قال لا إذا نعطي الأم الثلث في بعض المسائل يفوق نصيبها نصيب ماذا؟ الأب لذلك اختلف رضوان الله تعالى عنهما وعليهما في مسألة زوج أو زوجة وأبوين مسألة زوج أو زوجة وأبوين فنشوف لدينا الآن زوج وأبوان أب وأم يعني باب التغليب طبعاً نفكر فيها كيف أبوان يعني أب وأم من باب التغليب الشمسان، القمران، العمران أو بكر وعمر هذا اسمه التغليب فطيب الزوجة الآن كام له ما فيش فرع وارث ما فيش إيه؟ فارع وارث للمرأة الميثي طعم مرأة تركت زوجاً فالمتوفة امرأة زوجة تركت زوجاً وأبوين لها الزوج له النصف بنص إيه؟ سورة النساء بنص سورة إيه؟ النساء وهذا نص هذا مش ضائع بش نص ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما يكن لهن نصف و... نصف نصف نص، 50% واضح جدا هذا هذا اسمه النص هذا, هذا نص وهو نص دلّ بدلالة إيه؟ إيه؟ النص طيب فله النصف يبقى العين النصف إذا أعطينا الأم الثلث ثلث الباقي أه؟ فيبقى للأب السدس يعني تكون أخذت ضعفه ماذا فعل زيد بن ثابت؟ قال لا الزوجة أخذ النصف على القاعدة، والأم تأخذ ثلث الباقي الله قال إيه؟ الثلث، لكن أنا قال فسرتها عجيب، والله ما قال كلام هذا هو فهمها، هذا الفقه، هذا العلم، هذا الإمامة قال ثلث الباقي الباقي كم نصف؟ نصف ثلث، بيصير؟ سدس. كم بقي؟ سدوس، كم بقي؟ سدوسان، طبعاً لأنه نصف إيه؟ ثلاثة أزداز نصف الأب ثلاثة أزداز، وهين بقي سدوسان فبتطلع المسألة ملتئف ليش؟ الأمسدس الأبسدسان للذكر مثل حظ الأنثيين إذن ما هو المعنى الذي ذهب إليه ورعاه زيدو بن ثابت هو معنى قاعدي قال هناك شبه قاعدة في كتاب الله للذكر ما قالش الله حتى قال يعني للبنت مثل حظ نصف حظ للابن لا لا قال للذكر هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين واضح؟ فقال هكذا تأخذ نفس الشيء زوجة وابوان الزوجه مع انعدام الفرع الوارث كم تاخذ الربع اه يبقى لدينا 3 اي ارباع ثلاثه ارباع ايها الباقي ضرب ثلث بيصير في كم ربع طبعا 3 على يعني 3 على يبقى كم الان ربعان طبعا صحيح برضه الضعف فياخذ الاب هنا ايه ضعفي الام للذكرى مثل حظ الأنثين ما هو هذا؟ قال لك في قاعدة بالرعيه هنا الله قال ذلك الثلث لكن لابد أن نراعي القواعد نجعل هذا يتسخ مع هذا وهذا يلتعم بهذا هذا قال الفقه الجيد ابن عباس لم أعجب هذا ما شو هذه؟ فبعث له رسالة أو مرسالاً رسولاً يقول له أين في كتاب الله ثلث الباقي؟ أنت تقول ثلث الباقي الله لم يقال ثلث الباقي؟ قال فلا وإيه فلأمه الثلث أنت تقول فلأمه ثلث الباقي تزيد من عندك قال له اقول برايي وتقول برايك قال له ما في ما فيش يعني تشغيب ما في هذا اجتهاد قال له انت لك اجتهادك انت حر بس انا هذا اجتهادي هذا ما افهمهم من روح الشريعه اذا اختلف او لم يختلف اختلف هو اي اختلاف في حقوق الناس هذه ولا صحيح مساله حساسه جدا مساله حساسه جدا طيب ناتي لقضيه من قضية العدد اه وهي عده الحامل المراه الحامل المتوفى عنها زوجها قالت تعالى في سلط البقرة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة المتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم, إيه؟ أم حائلة الحائل هي غير إيه؟ الحامل لأنه لا هي عامة غير مخصوصة بهذه أو كذا الله قال أربعة أشهر وعشرة حاملا كانت أربعة ام حائله هذه في المتوقع عنها هكذا لكن عندنا في سوره الطلاق في سوره ايه الطلاق وهي متاخرا نزولا عن سوره ايش قال تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واحد قال لي في فرق, في فرق كبير غادي قال لك 10 اشهر اربعه اشهر و لما توفي عنها زوجها وكانت في الشهر الثاني هذه متى بحسب عاية الطلاق أيه سوف تنقضي عدتها؟ بعد سبعة أشهر صح ولا؟ مش بعد أربعة وعشر أيام؟ لا لا بعد سبعة أشهر افرض لما توفي عنها زوجها كانت في الشهر الأخير وبعد وفاته بخمس ليالي وضعت بحسب عاية الطلاق هي أيه انتهت عدتها صح؟ وتجوز للزواج تستطيع أن تنكح بالشروط طبعا المرعية بالشروط المرعية مسألة فيها خلاف ولا فيش فيها خلاف؟ فيها خلاف اللي يقول لك لا مع النص أنا قلت فضل يا حبيب فضل هذا نص و هذا ماذا ستفعل؟ وما ستفعل لك كثير عارف ليه؟ لأن الصحابة اختلفوا هذه مسألة اختلفوا فيها فعلي عليه السلام وكرم الله وجهه ها؟ علي؟ آه. وابن عباس ذهب إلى أنها ليه؟ الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين فعتدّوا بأبعد الأجل수가 ما معنى أن أبعد الأجلين ؟ kمن أطول عليها ؟ لأن أطول وضع الحمل لأن مهي في شهر الثاني قال tharellech مان أطول عليها ؟ أطول إلى 小ه preparing 4 10 ايام من الخبض في الشهر الثامن بعد شهر حدasy awakened قال لك لا لا لا ينفعش تستنى pourmakar 4W 10 ايام وهذا اسم هو أبعد الأجل ب POLAT تعتدوا بأبعد الأجلين لماذا أ원 نريد أن هنا شيء القاعدة لماذا؟ في حم لإذن قال لك جمعاً بين النصوص صح؟ في عنا شبه التعارض يعني هذه آية عامة وهذه آية خاصة فقال لك إحنا إيه؟ جمعنا بين النصين وحكمنا الخاصة في العام؟ جمعاً والجمع أولى من إيه؟ من التفريق وتعطيل أحد النصين خالفهم في هذا صحابة آخرون طائفة إيه؟ من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود في رأسهم عبد الله بن مسعود قال لا تعتدوا بوضع حملها متى وضعت من قريب من بعيد هي عدة هوامع الحمل مش بأبعد الأجالين إن شاء الله تضعوا بعد ليلتين خلاص انتهت العدة وإن شاء الله تضعوا بعد تسعة أشهر إلا, إيه؟ إلا ليلتين نفترض مثلا صعر طبعا هذا أيامهم بالطرف ما يعرفوش آه. مدة الحمل لكن لو افترضنا وأرسل أيضا إلى, إيه؟ إلى ابن عباس وعلي يقول لهما كالعاتب يعني. كالعاتب عليهما جعلتما عليها التغليض وإن هناك صعوبة أعططوها المسكينة وقلت تعتد بأبعد الأشياء دائماً من أبعد أه؟ ولم تجعل لها الرخصة من شاء باهلته قال نقدر نجفح لا بين ذي الله ونتباهل ندعو الله أه؟ وهذا شيء خقير وأنتوا عارفين ما هو البهلة البهلة عليه بهلة الله يعني عليه لعنة الله أه؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذبين في سورة أهل عمران قال من شاء باهلته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى ما جنصده يعني؟ سورة الطلاق قال هي الإيه؟ الآخر نزولة المتأخرة إيه؟ نزولة الآخرة نزولاً بعد سورة إيه؟ البقرة البقرة متقدم عليها معنى عند ابن إيه؟ مسعود كأنه قال لك إيه؟ نعمل إيه؟ بالمتأخر كأنه ذهب إلى معنى المعاني النسخ معنى المعاني النسخ في هذه الحالة معنى ما في النسخ تعرفوا ليه؟ لأنه عائلة البقرة عامة تعم ماذا؟ طبعا هم كانوا يسمونه التخصيص نسخا انتبهوا الصحابه كانوا يسمون التخصيص تخصيص العام وتقييد المطلق كما نبه عليه الشاطبي ومن قبله ابن قيم الجوزية وكثيرون يسمون هذا ماذا؟ نسخا ليس بالنسخ الاصطلاحي ها رفع حكم بعلة خري لا على كل حال قال من شأ ابهلته كذا وكذا وكذا لكن انتوا هذا الخلاف له مساغ او ليس له مساغ واي مساغ؟ مساغ واضح يا اخي طبيعي غير متفق عليها قواعد الجمع بين النصوص ليس منزلة هي قواعد صناعية تُأخذ بالإستنباط وتأمل الفكرة غلغلت الفكرة في الشيء لذلك محتملة فإذن هو إيه محتمل؟ المثال المشهور جدا في زمن رسول الله وهذا ثابت في الصحيحين تقريباً كلكم وكل كنا تعرفونه وتعرفنه حين قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بعد أيان فرغوا من الخندق الأحزاب فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة أحد لي، آه، هذا النص يعني التكشت هذا معنا، المتن والله مورد خلاف طبيعي ليه؟ لأنه قد يراد به الحقيقة النبي يريد حقيقة ما قال أنه ممنوع أن تصلي العصر إلا في بني قريضة صليتها في الوقت، بعد الوقت ما فيش مشكلة، لابد أن تصليها في بني قريضة ممكن أخوة لك النبي عربي يا أخي النبي أفصح العرب أفصح من نطخ بالضاد، ولا بالصحيح؟ وكلامه فوق كلام المخلوقين، لكن دون كلام إيه رب العالمين وع الطبيعي كما العربية تعبر بالكنايات وبالمجازات وتتوسع ان بيتوسع مش قصده انه يتسلق قصده أن كما اقول لك ايه تاتيني كالريح ما اقدرش انا مش ريح انا اطير وما اقدرش ريح ايه أقول لك هذا مجاز يعني كنايه عن السرعه كنايه عن السرعه اختلف مره العلماء في مساله ايه ايها الإخوة. رجل يريد ان يبيع عصفورا غريدا فخيله هل يغرد؟ قال البعيد امرأتي طالق إن عن التغريد 24 سنة يغرد هذا آه. سنة طويل فبعض الفقهائي يستعجلون لك لا امرأته طالق لأنه أكيد هذا العصفور بنام يا أخي <تصفيق> ولا الجن هو بنام لا بنام ببطل يغرد ونزق الله يا جماعة هذا رجل عربي وعا طريقة العرب أخرج إيه؟ جملته وملفوظته قصده أنه يُغرّد كثيرا حتى أنه لا يكاد إزاك الله خيراً لا يكاد يسكت عن التغريد هذا الذي قصده، مش قصده أنه لا يتوقف الإمام الشافع طبعا هذه المسألة العرضت عليه في مجلس أستاذه الإمام العلم إمام الأمة في وقته مالك ابن أنس رضوان الله عليه، إمام أهل مدينة قال له يا محمد ما تقول فيها؟ قال لمرأته غير طالق شوف الشافع الذكاء ومباشرةً دليل عنده حاضر يمتح من معين ما شاء الله قالوا لماذا؟ قالوا النبي عليه السلام لما جاء معاوية وأبو الجهم يخطبان إحدى الصحابيات لعلها فاطمة بنت قيس فالنبي قال أما معاوية فصعلوك لا مال له بنصحكيش فيه وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه طبعا هنا اختلاف في مسألة، إيه معنى ليضع عصاه عن عاتقه؟ قيل معناها أنه رجل إيه تسفار رجل دائما على الجنة حسفر، دائما نسافر، نسافر، نسافر وقيل لا يضرب ضراب للنساء ليضع عصاه عن عاتقه قال له مالك وأيوة إيش فيها يعني؟ قال له وقد علم رسول الله وعلم الناس أن أبا الجهم يأكل وينام ويصلي وإذا أكل أنام وصلي، يضع عصاه إيه؟ عن عاتقه أحسن، قال له فتح الله عليك أمتاز إمام إنت تصلح أن تكون إماما، شفت؟ يعني حاشا وكلّا ما تقول للنبي صفر العظيم؟ النبي. النبي حربي يتكلم بلغة العرب عندما قال لا يضع عصاه ما جاوز أيه؟ الحق النبي لكنه تكلم بالمجال ولا بالحقيقة؟ لا هذا باب من أبوب التوسع ما هذا تجوز عن كذا كناية عن ماذا؟ عن أنه لا يكاد يحل حتى يرتحل أو أنه ضرّاب للنساء دائماً عصاه على عاتقه شفتوا؟ هذا هو لذلك اختلفوا رضوان الله عليهم في هذه المسألة وفي غيرها آه. في هذه المسألة وفي غيرها طيب. اختلفوا أيها الأخوة في مسألة المطلقة ثلاثاً يسموها المبتوتة منبت طلاقها خلاص انتهت ما في رجعة يعني حتى تنكح زوجاً غيره هل لها النفق والسكنة في العدة طبعاً ليس للأبد في, العدة في فترة العدة هل لها السكنة والنفقة أم لا سكنة لها ولا نفقة فذهب عمر ابن خطى برضوانه الله تعالى عنه وارضه إلى أن لها السكنة والنفقة جرياً مع وأخذاً بظاهر قوله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحجة مبينة الله قال ليك وعمر هنا جرى على ماذا؟ على العموم أخذ العموم الآية أي عن مطلقات تتحدث عن أيّة؟ مطلقات سواء منهن الرجعيات ها وايه والمبتوتات قال لي بتقول هيك ابن عباس خالفه قال لا يا امي لا انا بختلف ليه تختلف قال لا ليس لها لا سكن ولا نفقه ماذا تصنع بالايه قال الايه في الرجعيه يعني عمر جرى مع ماذا مع العموم وابن عباس خص الايه قال لا هذه فقط مخصوصه بالرجعيات، مش بالمبتوتات وهذا ما مهيع أيضاً من مهايع الاجتهاد وسيع ينفع، أشهد هذا كثير، واختلفوا فيه وبعدين ابن عباس أيد موقفه, بإيه؟ أيد موقفه بحديث فاطمة بنت قيس المخرج في الصحاح حين قالت طلقني زوجي فأبدت طلاقي أو بدت طلاقي طلاقاً إيه؟ لا رجعت فيه آه فسألت رسول صلى الله عليه فلم يجعل لي لا سقن ولا نفقه هذا الحديث لما بلغ عمر قل لا. لا ندعو كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حافظت أو نسيت تكون نشرة تخربطت هذي كذا؟ لا قال الآية واضحة وعلى فكرة ويسوغ لمن قال عاد هذه مسألة مسألة التخصيص هل هل يخص عموم القرآن الكريم بإحادث سنة؟ قصة طويلة أول ما شخوط طبعا أنه يخص أه. لكن عمر هنا خالف وجرى مع نعم صحيح أنا لم أكمل قصة بني قريضة فلما النبي قال ما؟ فلا يصلينا العصر إلا في بني قريضة بعض الصحابة قالوا لم يُرِد ما؟ يعني وجهه كذا وإنما وجهه أن نُسرِع فلما دخل الوقت وقت سات العصر في الطريق نزلوا وطوضوا وكذا وصلَّوا وبعض قالوا لا النبي قال هكذا أخذوا بالظاهر حملوه على الحقيقة والأولون حملوا على ماذا؟ على مجازه واضح؟ يقول عبد الله بن عمر عنهما. فلما إيه بلغوا ويقال بلغوا بعد صلاة العشاء لم يُعنِّف أحداً منهم سكت عن هؤلاء وسكت ما معنى سكوت النبي هنا يُشرِّع لنا ماذا؟ الاجتهاد يقول الاجتهاد سائغ ويجوز لكم أن تجتهدوا وخاصة حين يكون النص مورداً للاجتهاد لأنه ليس نصاً النص ليس نصاً النص كدليل ليس نصاً بالمعنى العصولي يعني ليس قطعياً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 والكافرون لهم عذاب شديد واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعي وسلم تسليما كثيرا اه فالحقيقه فعاد ركنا الوقت اه والموضوع طويل الذيل ايها الاخوه وكثير الشعوب آه. وربما يهم ايضا أن لكن ربما إن الله في فرص اخرى سانحه بحول الله تبارك وتعالى وتيسيره لكن اريد ان اختم فقط بايه من أوسع أبواب اجتهاد الصحابة أيها الإخوة والأخوات اجتهادهم في تحقيق المناطات تحقيق المناط وباختصار أيضاً حتى لا ندخل في معمعة الأصول تحقيق المناط يطلق بإذاء معنيين والمعنى العام هكذا ليرسخ في إذهانكم أنه تنزيل احكام الشرعية على الوقائع العملية تنزيل أحكام في الحياة في الوقائع لكن له معنيان هكذا أصولياً عاد بدقة معنى الأول أن نأتي إلى قاعدة عامة أو معنى كل من معانيه إلى الشرع وقواعده وننزله في أحد صوره فإذا قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم هذا معنى عام حين نطبقه نأتي نستشهد رجلين يكونان أهلاً للشهادة فإن انطبق عليهما أنهما فعلاً أهل للشهادة نكون قل... قمنا بماذا بتحقيق المناط هذا تحقيق مناط الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم طيب واحد محرم قتل حمارا وحشيا هل الحكم عام اه العاي حكم عام لا ناتي الان الى واقعة مخصوصة هو قتل حمار وحشيا سيبر ايش يعمل هذا ويستفتاك الله قال فجزاء مثل ما من النعم الخيل عفوا الجمال والبقر والغنم والمعز من النعمه مش الحيوانات نعم اربعه صوره الانعام ايش نحكم قال لك نحكم على من قتل حمار وحشي او اصطاد حمار وحشيا ببقره لأن البقرة مثل الحمار ايه الوحشي حجمها وجسمها وقدره هذا هو فهذا تحقيق مناط هذا تحقيق مناط المعنى الثاني لتحقيق المناط اخواني واخواتي هو تمرير علّة أصل ثابتة العصل يعني مناطق به النص ثابتة، اتفق عليه إيه؟ العلماء آه؟ إلى فرعٍ، أيها الأخوة، إلى فرعٍ نطبِّق هذه علّة في فرعها لأنه يبدو أنه يشترك مع العصل هذا تحقيق المناط هذا تحقيق المناط لكن باب بتحقيق المناط من أوسع الأبواب، أيها الأخوة التي نخرج عليها اختلافات الصحابة واجتهادات الصحابة يعني، نقول للذين يعترضون كيف عمر وقف حد السرقة؟ عمر لم يقف حد السرقة لكن عمر أراد أن يحقق المناط، بمعنى أنه السارق الذي إذا سرق بالوصف المعروف أو الشروط المعروفة تُقطع يده هل السرّاق في عام المجاعة هم سرّاق بهذا المعنى؟ أم أنهم لا يكونوا موردا لتطبيق هذا الحكم؟ هذا يمباب تحقيق المناط؟ قلت لك لا ليس هذا السارق الذي امر الله أن تُقطع يده سارق في عمّة جاعة الناس تهلك تموت أه؟ الحيوانات تموت الأرض سوداء فسرق مدّ يده لكي, إيه؟ لكي يعيش ليدرع عن نفسي خطر الموت لألا يهلك أقطعه قال؟ بس معقول ليس هذا السارق الذي امر الله إذن هذا من بابه؟ تحقيق المناط طيب والزانية والزاني والإماء إذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب حاطب بن عبي بلت عرون علي كان له أمه كان له أمه أمه نوبية أسلمت وصلت وصامت وصلت وصامت وفي ذات اليوم لم يرعه ولم يرعي حاطباً إلا حبلها شاهده؟ ظهر حملها فأتى إلى عمر الخطاب يا أمير المؤمنين كذا كذا كذا قال له أنت الرجل الذي لا يأتي بخير عمر لا عمر لا يحب الستر يا إخواني مش اليوم يحبوا يوضحوا بس فضيحه فضايح في التلفزيون كذا لا لا لا لا المسلم التقي والإنسان الصالح اجتماعيا مش الشخصيه السيكوباتيه لا يحب هذه الانباء ولا يحب أن تشيع في الذين امله يحب يعتم طباع مختلف انه لا إن الدنيا بخير ان شاء الله لا ما كل الناس كلها بتعمل لا لا عوذ بالله عمر قال له انت الرجل الذي لا ياتي بالخير ايش الخبر اللي جايبه هذا جيبها فجاءت هذه المسكينه قال لها له من مرعوش بدرهمين مضبوط مباشرةً قال لي أنت حامل حبلتي وكانت ثيباً قبل هيك إيه؟ هي ثيب يعني الزوجة قبل هيك آه. أحبلتي قالت له نعم من مرعوش بدرهمين مرعوش هذا كذا كذا بدرهمين وعمر قال أشيروا علي أيها الناس إيش الورطة اللي أنا في هذه تعترف عادة تستهلُّ به آه. يقول الراوي فإذا بها تستهلُّ بالجرم تستهلُّ به استهلال من لا يعلم فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يا ايها المؤمنين الم ترى تستهل به استهال من لا يعلمه وانما الحد على من علمه هذه جاهله ايش بها مسكينه نوبيه هذه مش فاهمه مسكينه اه فعمر قال نعم اي والله اي والله انما الحد على من علمه آه. فلم يرجمها انا ما بدي هذا من باب ايه تحقيق المناط تحقيق المناط معظم اجتهادات عمر انتبهوا لأنه سيقول لي لا انت كلامك كله هذه عدنان مداخر شموخي ليه؟ سيقول لي عمر بن الخطاب اللي بتحبه وتتوقره عمر اجتهد في موارد نصوص نصية فيها نص قطعي صحيح مزبوط فيها قطع فسانتبهوا عمر لم يجتهد في موارد النصوص بالمعنى الأصولي في ذوات النصوص ليردها أو يعطلها وإنما في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المناط هل تنطبق؟ هل هذه الحالة التي أرادها النص؟ فهمت عني؟ بكل بساطة أم أنها حالة مختلفة؟ حالة مختلفة وأختم بمثال واحد إن شاء الله يروق لكم هو راق لي يروق لكم ما هو؟ أيام رسول الله الذي يقتل خطأاً أو يقتل في شبه العمد قتلاً شبه عمد في عليه دية ما في قصاص لكن فيه دية أيها الإخوة والدية طبعاً لا تُعصب بجبياً قاتل واحدة ومصيبة لا يستطيع أحياناً أكثر حيلة ستطيع وإنما تعصب بجبينه وجبين العاقلة ما هي العاقلة؟ العصبة يعني أقرباء الذكور لجهة إيه؟ أبي لا يتوسطهم أنثى أقرباء الذكور لا يتوسطهم إيش؟ إناث اسمها العصبة العرب تسميها العاقلة تسميها العاقلة وكانوا يدفعون الديا أيام الخطاب قال إيه إحنا سنحول وسع معنى العاقلة كأنه وسع معنى العاقلة ما عمل؟ قال الديا على أهل الديوان وأصحاب الحرفة الواحدة وبه اخذ مباشره الاستاذ الحنفيه وما احسن ما اخذه شو اصحاب الديوان الجيش لما كان يقولوا ديوان ايام عمر بالذات الديوان كان ديوان الجيش لسه اول من دون ديوان عمر ديوان الجيش كيف يعني يعني انت واحد في الجيش انت واحد في الجيش قتلت قتلا خطئا او شبه عمد مين اللي بيدفع الديه معك الجيش مش اهلك مش اولاد عمك ولا بلش على قبي واخواتك لا, لا لا لا الجيش سيبهم العاقله عاقلتك شفت عمر مرن وفهلسوف الشريعة ورجل جبار الرجل هذا؟ انا أقول عاد إن شاء الله وإن أصرد فمن الله وتوفيقي وإن أخطأت من نفسي من نفسي والله بريء منه ورسوله أنا بقول بالطريقة هذه وفي طريق عمر نسير أقول هل يوجد اليوم أحد في الدول الإسلامية أو حتى الجماعات الإسلامية؟ ولا طالبان تقول بهذا حسن مبلغ علمي طالبان لا تفعل هذا اليوم لو قامت معركة المعارك وخاضها جيش مسلم. هل في طالبان وغير طالبان الآن يقسمون كل ما غنموا بالتقسيم القرآني أربعة أخمس للجيش؟ ولا واحد بعمل هيك، ولا ما الصحيح؟ وهل لي أنت خرب بيت مخك، جبت لنا مثال حتخربطنا فيه، لأنه لا هي، لا السعودية بتفعل هيك، ولا العراق، ولا مصر، ولا طالبان، ولا واحد. انه ايه ما الله جاله الله جالك واعلم وانما غنمته وين ما تقوم معركه الجيش باخذ ايش اربع دخماس اربع دخماس الدبابات والطيارات عاد والاشياء كله كله للجيش ما شاء الله اه بر... جديد ولا جيش بيعمل هيك راح واحد طبعا ايه داخل في بعضه ويقول له لانه مزناقه حكوم... حكومات كافره يجب ان نطبقها من الله لو كنت انا رئيس دوله يا حبه عينك حتخرب الدوله هذه بالكامل والله العظيم لا بتعرفوا طيب ما هو لأن الجيش اليوم ليس هو الجيش عيام رسول الله تحقيق مناط. الجيش عيام رسول الله مجرد متطوعين يتطوعون بكل شيء أو بعضهم يحملوا بعضا يحملوا بعضهم بعضا وبعدين لهم هذا الحكم اليوم الجيش مؤسسة قارة رازخة فيها رواتب وفيها تدوين وفيها وظائف فالمصحيح؟ يعني سواء في حرب فش حرب هو بأخذ مرتبه شهرياً لما تقول ما عارك ما تقول ليش هي يعطينا أربعة أخماس. لا يا حبيبي انتهى هذا شفتو؟ واحد تقوله كيف هذا الاجتهاد؟ هذا الاجتهاد علينا أن نعمل إيه؟ العقل الشارعي اللهم إنا نسألك ان تهدينا وتهدي بنا وأن تعلمنا وتصلحنا وتصلح بنا اللهم اغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات المؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يمر بالعرض والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلهم تذكرون وأقم الصلاة